بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الشفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المسرق والمغرب. يَهُدُونَ مَا آتَى إِلَهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَتَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْيَعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِنَ رَئِوْكُ الرَّحِيمُ خَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّي أَمَّكَ قِبْلَةً سَرْضَاهَا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغاقلهم عما Voilà une atte la ho tour kababati Ma et de laattaque Wa bien' de la came Wa ma barre du bien c'est de وبعد ما جاءك من العلم متأبا لن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجك فولي وجهك تطرى المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغاف عن ما تعملون ومن حيث خرجك فول وجهك تطغى المسجد الحرام. وَأَنْتُمَا كَانَ تُوَلّجُو وَجُوهَكُمْ كَطُرُوهُ لِئَلَّا يَكُونَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ ضَلًّا ۖ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ ضَلًّا ۖ وَلَئِنْ أَتَيْتُمُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ سَمَاءَ أَنزَلْنَا نَزَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُذَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ لَنْ تُكْمِلُوا صَلَاتِي وَلَا تَذْكُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ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 وَلَنَبْلُوَنَّ كُنْ بِكَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَمَقْصِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْكُفُ وَالثَّمَرَاتِ وَبَسِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها الأخوة الشرام نذكركم بأن حقوق الصبع والصوذيع محفوظة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من السيطان الرجيم إن الطفا والمروة من شعاء الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوك بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شافر عليم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُلَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِهُنَّاتِ فِي الْكُسَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُ بُاللَّهُ وَيَلْعَنُهُ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا السواب الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهُ لَعْمَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَاكِ أَجْمَعِينَ خَارِبِينَ فِيهَا لَا يُطَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ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 إن في خلق السماوات والأرض والصلاة الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى للأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبثتها من كل جابة وتصري سريات والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَحِدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنبَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَوْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله سيد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 يَا أَيُّهَنَّا تُكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا قَلْبًا وَلَا تَفْتَبِعُوا فُقُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٍ مُبِينٍ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالْسُّوءِ وَالْفَحَّانِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا تُتْلَى لَهُمُ ٱلْقُرْءَانُ مَا كُنْتَ لَتَقْرَؤُهُ وَلَا رَتِّلْتَهُ ۚ إِنْ إِلَّا كِتَابٌ عِنْدَ أَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين تفروا كَمَثَلِ الَّذِينَ تَفَرَّقَتْ فُرْسَمُهُمْ فِي الْبَحْرِ عَاصِفًا لَّدَيْنَا كِتَابٌ لَّا يَضِلُّ مِنْهُ الْعِبَادُ وَإِنَّهُمْ لَيُدْعَوْنَ وَإِنَّهُمْ لَيُجَازَوْنَ يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واسكروا لله, لله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخُنْجِيرِ وَمَاءُهِ الَّذِهِ بِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اذْكُرَ غَيْرَ بَادٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَن طَلَعَ لَن أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ بالهدى والعداد بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلتوا في الكتاب لفي فقاق لَْسَنْ بِّث وَلُودُوهَكُم قِبَلًَا النَّسلٍِْ والالمَوودِبِ وَلاكِ بِغومَن آمَنَ بِّ وَلكِ بِرومَن آمَنَ بِلل وَاليَوْمِ آثِ والالملَ إِكَةِ وَْكَابِ وَمنِ بِذن وَآكَمَالَ على خُذّه وآت المال على حبه ذو القربى واليسامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عهدوا والصالحين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاة في القتلى الفر بالحج والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عطي له من أخيه شيء فاستباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخصيكم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قُلْ في كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ تَنِّعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوتٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فليكن طعام مستين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَنَّ صَوْمَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ وَمَا قُرْآنَ لَّيُنْذِرُ جَلَسُ مِنَ الْقُرْآنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَمَن يُعَنْتَ مِنَ الهدى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِذَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِذَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ وَأَنْتَ كَبِّرُ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكَ وَنَعَمَ لَكَ التَّسْمِيعُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نتائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن ذاتروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واتربوا حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر ثم أكموا الطيام إلى وَلَا ولا تباكروهن وأنتم عاتفون في المساجد فيك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتهم لهم الناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحسام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسمي وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالْحَجَّ وَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُؤْتُوا الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَتَصَدَّقُوا وَلَا تُؤْثِرُوا الْأَكْثَرَ مِنْكُمْ وَلَا تُنفِقُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَىٰ أَوْلِيَاءَكُمْ حَتَّىٰ يَفْضُلُوا مِنْكُمْ وَاعْلَمُوا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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوهم فقتلوهم كذلك جزاء الشافرين فإن سهوا الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن سهوا فلا عدوان إلا على الظالمين السهر الحرام بالسهر الحرام والحرمات قصار فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ أَبَىٰ وَتَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ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 فمن كان لكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من مخيام أو صدقة أو مفكر فإذا أنتم فمن سمسع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر فمن لم يجد خطيان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فيك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد عقام الحج أتهم معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفة ولا فتوق ولا جدال في الحج وما تسعلوا من خي يعلمه الله وتدودوا فإن خير واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جنات أن تبتروا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند واذكرونه كما هداكم وإن كنتم قبلين من الضالمين ثم أتركوا من حيث عفاظ الناس واتغفر الله إن الله غفور رحيم فإِنْ ضَلَلْتُمْ مِنْ مَنَاهِجِكُمْ فَذُوقُوا حَكَمَ بِكُمُ الْعَذَابَ أَمْ أَشَدَّ بِالْعَذَابِ فَمِنَّا مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَنُهِيَ يقول ربنا آفنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وفيها عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله شيع الحساب واذكروا الله أيام معدودات فمن تعزل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم بِمَا الْتَقَى وَالشَّطُّ اللَّهُ وَعْلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَسْتَغِذُّ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيَسْتَغِذُّ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ تَعَاثَىٰ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فَإِذَا انْفِطَرَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنثَرًا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ تَمَتَّعَتْ وَحُثِثَتْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ الْغُفُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السِّلْمِ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموه فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وطني الأمر وإلى الله ترجع الأمور إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله سبيل وَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَعِبُوا وَيُسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب جَنَّاتُ النَّعِيمِ أُمَّتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَدْ عَهِدَتْ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ مُبَشِّرِينَ تَبَاعَ تَاللَّهُمُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ قَوَتُوا مِنْ دَاوُدَ إِنَّ الْبَنِيَّاتَ بَعْضُهُمْ عَلَى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مكتفين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتي كنته الذين خلوا من قبلكم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 قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَرَبِينَ وَالْيَسَامَا وَالْمَسَاتِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ وعسى أن تشعروا شيئا وهو ظهر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو سر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام كفال فيه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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاروا ومن يرتد منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب مما لهم فيها خالبون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في كبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رسول رحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمَرِ وَالْمَنَارِ قُلْ هُوَ آيَتَانِ اسْمُهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُهُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُ أَكْبَرُ مِمَّا تُسْمُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُؤْتُونَ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّسَاءِ قُلِ الْفَرَاجُ لَهُنَّ كَيْسَ تُرِيدُونَ وَإِن تُخَالِطُوهُنَّ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ولو جاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمنين ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنصره المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولائك يدعون إلى من والله يدعو إلى الجنة والنور صدق وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّحْلِ قُلْ هُوَ أَمَّا أَن تَعْتَزِلُوا مِنْ سَائِسِ النَّحْلِ وَلَا تَقْرَبُوهُ حَتَّى يُطَهِّرَ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن ما كثتم وَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَذَكِرُوا اللَّهَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَةً لِأَمَانِكُمْ أَن تَظْلِمُوا وَتَسْتَكْبِرُوا وَتُفْسِدُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ كَنِعْمَ الْمَنصُورِ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولاكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلمون النساء ان تضعوا اربعه فإن فائوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عنه والمطلقات يتربطن بأن تسهن ثلاثة ولا يحل لهم أن يستم ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بردهم ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم نبي المأروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإسان ولا يحل لكم ان تاخذوا من متاعهم مكا ثم امم الا الا ان يخافا ألا حدود الله فإن شدتم أن لا يقلنا حدود الله فلا جناح عليهما كما افتدت به فيك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها ثلاثا فله من بعد ذلك سنتو في حظو لذره فان طلقها فلا جناح عليه ما ان ترجعا لونه حدود الله وتلك حدود الله يبننها لقوم يعلمون واذا طلقتم نساء فعدهن اجلهن فامسكوهن من مدبرهن ولا تنسكوهن ضرارا لتعسدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تستخدوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أعزكم وَتَغُ اللَّونَ عَلَوْا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِن بَعْدِهِنَّ إذا شراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعرض بمن كان أنكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حول المشاملين من أراد أن يكن من رضاعه وعلى المولود له رفقهن وسكوتهن بالمحروف لا تتلف نفس إلا وسعها لا تضاع ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن شراض منهما وتشاور فلا زناح عليهما وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَثْمُوا أَوْ لَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بَلْ مَنْ أُحْصِيَ كِتَابَهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانكن من اربعه اشهر و10 فاذا بلغن اجلهن فتراضنا عليكم فيما فعلن في من والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم كما عرضتم به من شطبة نفاء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن فرا إلا إِ أَن تَقولُوا قَوْلَم من قْرفَ وَلَا تَعدمُ رَقَدَة كَاف حَ يَبلَلُ غَنْتثابُ عجلًَا وَلَم أَ اللهَا يَعْلَمم في أَن خُتِكُم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَنِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُم مِّنَ النِّسَاءِ أَلَمْ تَعْلَمُوا وَإِن تَمْسُكُوهُنَّ أَوْ تُظَاهِرُوهُنَّ فَإِن أَن يَأْذَنَ لَهُنَّ أَوْ يَخْرُجْنَ فِي سَائِرٍ وَلَا مُحْصِنَاتٌ إِلَّا مَن عَقَدَتْ عَقْدًا فَإِن طَلَّقْتُم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتب قدره متاعا بالمعروف حقا على المكسين وإن طلقتموهن من قبل أن تمثوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة منكا وأن تعفو أقرب للتقوى وَلَا حَسَدَ تَسُوءُ ظُلْمًا بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ فإِذَا أَئِمَّنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أن فتهم من المعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ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 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مَلَؤُوهُ بِكِبْرِهِمْ وَلَمَّا بَعَثْنَا مِنْهُمْ رَسُولًا لَّهُمْ إِذْ قَالُوا لَن بُعَثَ لَنَا مَلَكٌ نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا هَل لَّعَنْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا قالوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَافِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجَنَا مِنْ بِيَادِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِسَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 قال إن الله الطفاه عليكم وجاده بسطة في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يساء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه كتينة من ربكم وبكية ما ترس موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 اَللَّهُ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ غُرْفَةً يَشْرَبُونَ مِنْهُ إِلَّا قَلِلٌ مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجوا لجالوت وجلوا به قالوا ربنا قالوا ربنا أسرع علينا صبرا وثبت أقدامنا وانكرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوس وآتاه الله الملك والإسمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله مات بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن مثل من